بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبه الوحيدين بالبحر الخليجي يا سادات الخير الشيخ علي الرصيدي حفظه الله ورعاه. الدرس العاشر من شرح كتابه خرائط مضللين. اذن الشيخ علي بن فقر وهذا يوم السبت 25 ربيع الثاني 1444 هجري. And November, and the brothers in Mahdi Publications are pleased to announce us the continuation of the classes of Sheikh Ali al And today, Ta'ala is class number ten on the explanation of the book of the Sheikh himself, Beacons of light. And that's on the day of Saturday, the 25th of Rabele, the 14th of Ejri, Correspondence to the Atlantic, November 2022, Mayladin. I'm sorry, I'm sorry. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Gracious, the Most Gracious, the Most Gracious, the Most Merciful. The Most Merciful and واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن القاعدة أو النظرية الأولى التي بسببها أنكر او أول المؤولة من الجهمية المعطلة والمعتزلة ومن سار على ذربهم أولوا او أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى وكانت العلة أن كل ما كان مسمى أجزاء وأبعاد عند الخلائق فهو جس والله سبحانه وتعالى يقولون ليس بأبعاد ولا أجزاء إذن هو ليس بجس فإذا أثبتت أن لله وجها ويدا وعينا فهذه أجزاء وأبعاد هؤلاء يقولون ذلك وبناء على ذلك فيجث ولازم ذلك إنكار هذه الصفات هذا هو ملخص ما قالوه أهل السنة والجماعة قالوا أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست منفصلة عنه حتى نقول أنها تركبت فيه بل هي صفات أزلية قائمة به أزلا لم تنفك عنه ولم تنفصل عنه وقالوا لا نقول إنها مفتقرة إليه افتقار الجزء إلى الجزء أو الجزء إلى الكل وإنما نقول أنها قائمة به متعلقة به وكل ذات لابد أن يكون لها صفات كما ذكرنا من قبل فإذا استعذنا بصفات الله فقد استعذنا بالله سبحانه وتعالى وإذا استعذنا بالله سبحانه وتعالى فقد استعذنا بصفاته فليس هناك أجزاء وأبعض ولا جوارح وليس هناك أحد من أهل السنة وصف الله عز وجل بذلك ومن قال إن الله وصف بذلك عند أهل السنة والحديث فهو كاذب مفتر على الله وعلى رسوله وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل السنة قالوا نثبت صفات الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله بغير تأويل ولا تعطيل وبعضهم قال بغير تفسير ولا معنى وكلمة بغير تفسير ولا معنى كلمة مجملة ولكنها معلومة اصطلاحا عند أهل الفن من علماء الحديث والتوحيد ومراد الائمه في قولهم نؤمن بها أي بالصفات الله كما جاءت من غير تفسير ولا معنى أي من غير تفسير يوافق تفسير الجهمية ولا معنى مؤول يوافق تأويل المعتزلة والأشعارة يعني ليس المراد هو نفس تفسير المعنى فإنهم يفسرون المعاني بلغة العرب معروف معنى صفة الحياة صفة الرزق الترزيق الإحياء الاماته العلم القدرة الحكمة الرحمة كل هذه الصفات معلومة في لغة العرب والله عز وجل كلم الصحابة بلغة العرب فلا بد أن يكون الصحابة على علم بمعاني القرآن أما أن يقال إن القرآن لم يكن معلوما لغة عند الصحابة فهذا تجهيل لهم القائل به جعلهم كعوام أهل الكتاب الذين قال الله فيهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون ومعاذ الله أن يكون الصحابة كذلك فالصحابه من أعلم الناس بلغة العرب ولغه العرب كانت عندهم سجية وملكة يولدون بها ولم تكن صناعة مكتسبة يعني ما كانوا يدرسونها دراسة المكتسب المتتبع للألفاظ والجمل بالتعليم وإنما كانت ملكة وسجية وفطرة فيهم خلقهم الله عز وجل بها وميزهم بها فهؤلاء اعلم الناس بألفاظ القرآن وألفاظ السنة ولذلك فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم كما فهموا من قبل مراد الله وما جاء باللفظ في القرآن بمعناه عن الله سبحانه وتعالى وهم أرق الناس قلوبا وأفئدة وأعقل الناس فهما ودرايه وحكمه فهؤلاء كانوا يعرفون المعاني والألفاظ أما المجهول بالنسبة لأهل الحديث والأثر فهو معرفة كنه الله عز وجل وتصور حقيقة صفات الله عز وجل وما هي صفات الله فهذا لا نعرفه لا نعرف كنه الصفات ولا ما الصفات ولا نتصور حقيقة معاني الصفات حقيقة المعاني ليكنه التصور أبداً إلى يوم القيامة حتى نرى الله عز وجل لي يعني ليس هناك صورة معلومة لنا عن الله عز وجل حتى نقول إنه مثل كذا أو على هيئة كذا لا من الجهة الحسية ولا من الجهة الفكرية التخيلية وإنما عندما نرى الله عز وجل فإننا نرى الله تعالى يوم القيامة اللهم اجعلنا منهم بصورته الحقيقية سبحانه وتعالى وبكماله وجلاله ونرى وجهه الكريم سبحانه وتعالى بأنواره وسبحاته تبارك الله رب العالمين عندما يكشف الله الحجاب فعند ذلك نتصور رؤية الله عز وجل أما في الدنيا فلا يمكن ذلك لأننا أعطينا عقولا لا يمكن لها أن تدرك التفكير في هي صفات الله عز وجل فعقولنا تقف عند حدودنا أي حدود الخلق بل إن في الخلق أمورا لا يستطيع أحد أن يعرفها فالروح مثلا في الانسان قال الله تعالى ويسالونك عن الروح وهي مخلوقه مربوبه يعني مخلوقه من جملة المخلوقات قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا وما أتيت من العلم إلا قليل فلا يمكن ابدا أن نتصور حقيقة الروح أبداً علمها عند الله وهي مخلوقة، فكيف نتصور ماهيه الله عز وجل بعقولنا إذا كان العقل قاصراً عاجزاً عن معرفة الروح، فكيف يكون العقل كاملاً في معرفة صفات الله سبحانه وتعالى؟ فلا يجب أبداً أن نتصور. يد الله عز وجل او وجه الله عز وجل او عين الله عز وجل بما يشاهد في المخلوقين فلا يجوز إذن أن نصفه بأبعاض أو أجزاء أو غير ذلك إنما نقف عيس ما وقف القوم ولا نتعدى ذلك ولا نقول إنه جسم لا كالأجسام ولا نقول أنه مركب من كذا وكذا معاذ الله عز وجل فلا نصف الله إلا ما وصف به نفسه والله لم يصف نفسه بأنه جسم ولم يصف نفسه بأنه أجزاء ولم يصف نفسه بأنه مركب إنما قال قل هو الله أحد الله الصمد فهو واحد في ذاته سبحانه وتعالى ليس منقسما كما يقول النصارى وليس ناقصا في صفاته كما يقول اليهود والله عز وجل له صفات متعددة وتعدد الصفات لا ينافي أحدية ذات الله سبحانه وتعالى هذا هو مبلغ ما مضى باختصار شديد من أسباب انحراف وهذه المسألة مهم جدا جدا من أسباب انحراف المتكلمة أنهم قاسوا الله بخلقه فمثلوا وشبهوا ثم بعد ذلك عطلوا وأنكروا ولا يجوز قياس الغائب على الشاهد يعني لا يجوز قياس الله عز وجل وهو غائب عنا على الشاهد اللي هو المعلوم اللي هو الإنسان ولا يجوز أن نطبق قاعدة هي خاصة بالبشر على الله عز وجل كما في القياس الشمولي فالله له الكمال الأعلى ولله المثل الأعلى فله من كل كمال أكمله سبحانه وتعالى هذا هو ما مضى ال ال الذي نحن بصدد الحديث فيه الآن أن المتكلم لهم شبهات متعددة ونحن نبين شبهات المتكلمة حتى نتوقاها ولا نقع فيها ولا نغرق فيها لأن المتكلمة يأتون ضعاف الناس من جهة الشبهات وأهل العلم والتوحيد يأتون بالأمانة لعامة الناس وخاصتهم من جهه المحكم والشبهات تدخل في النفس وفي القلب حيره وذهولا وغفله اما الحقائق المحكمه فان النفس تطمئن لها وتثبت عندها ولذلك كان شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته كان يقول العامي من الموحدين يغلب ألف ألف من علماء المشركين قالوا كيف؟ قال العمي من الموحدين يأتي بالمحكم الذي يحتمل وجها واحدا ويفصر بمعنى واحد أما علماء المشركين فإنهم يأتون بالمتشابه الذي له أكثر من وجه له أكثر من وجه قد يحتمل هذا وقد يحتمل ذاك يعني مثلا لما قال موسى عليه السلام لرب العزه والجلال ارني انظر اليك قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني كلمه لن تراني كلمة لن تراني جملة لن تراني تحتمل لن تراني في الدنيا او لن تراني ابدا الذي يفسر أنها متعلقة بالدنيا قوله ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران فعلق الرؤية على شيء ممكن وهو ثبوت الجبل واستقرار الجبل فإذا ثبت الجبل واستقر فسوف يراه وإن لم يستقر فلن يراه فتعليق الرؤية على أمر ممكن يدل على إمكانية رؤية الله عز وجل يبقى إذن معنى لن تراني لا يفيد التأبيد فلماذا هم قالوا يفيد التأبيد هم أخذوها بمفردها مع العلم أنها بمفردها كلام محتمل إما لن تراني مطلقا لا في الدنيا ولا في الاخره أو لن تراني في الدنيا وقد جاءت السنة والآيات اللي جاءت الآيات القرآنية والسنة المتواترة أن الله عز وجل يرى في الآخرة رؤيا عين مقابلة مواجهة كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يعني سائر إلى ربك كدحا إنك كادح إلى ربك كدحا إيه؟ فملاقيه فأثبت هنا بعد السير اللقاء فكان اللقاء منتهى السير واللقاء بمعنى المقابلة والمقابلة تعني المواجهة فهذا يدل على الرؤيا. يعني سائر إليه يعني عائد إليه فملاقي هم يقولون إن لله وإن إليه راجعون يعني إلى حيث عظمته المتكلمين يقولون ذلك إلى حيث عظمته لكنهم لا يقولون باللقاء لماذا؟ لأنهم يقولون إنه لا داخل العالم خارج العالم فهم يقولون لا بالداخل ولا بالخارب فكيف يثبتون اللقاء؟ فهم عندما يقولون إن لله وإن الله رجعون يحتارون يرجعون إلى أي شيء لكن السني وأهل الحديث عندما يسمع قول الله إن الله وإن الله رجعون يعني سائرون إليه فنلاقيه فنلاقيه سبحانه وتعالى المتكلمة دخلوا في شبهة أخرى كما كنا هم أهل شبهات قالوا ماذا قالوا إن كل ما يتغير ويتحرك ويتحول فهو جسم حادث مخلوق ومن ثم انكروا صفات الأحوال زي ايه مثلا؟ قالوا ايه؟ قالوا ان إبراهيم عليه السلام لما نظر إلى القمر قال هذا ربي نحن نقول هذا قول افتراضي ضرب على سبيل المناظره بعد الكفر مع الكفار والمشركين ليبين لهم ان هذا ليس هو المعبود الذي يعبد قالوا قال هذا ربي فلما افل قال لا أحب الافلين قالوا إنه جاء وغاب وأثل يعني تحرك ثم زال والذي يتحرك ثم يزول ويتغير أو يتحرك فيتغير ثم يعود مرة أخرى فيتحرك ويتغير وهكذا اللي هو القمر هذا يدل على أنه جسم ولا يصح أن يكون إلها هذا هي القاعدة التي وضعوها شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال ليس المراد ما وصل إليه فإنهم كانوا يثبتون الرب سبحانه وتعالى وإنما المراد ان الذي يأتي ويغيب عن عابديه لا يصح أن يكون إلها لأن الإله الحق هو الذي إذا طلبته وجدته فكون هذا القمر غاب فكيف تطلبه وهو غائب أنت تطلبه وهو حاضر فإذا غاب كيف تطلبه إذن هذا لا يجوز لكم أن تعبدوه هذا هو التفسير الصحيح للآية دي هذه الآية لكنهم قالوا إن المراد في إثبات الربوبية أنه أن, أن الرب لا يتغير ولا يتحول فإذا تغير وتحول مثل القمر ومثل الشمس فلما أفلت ومثل الكوكب فلما أفل يعني جاء وغاب جاء وغاب جاء وغاب وتحرك وغاب هذا التحرك والتغير من علامات الحوادث المخلوقه ومن ثم تم صفات الاحوال يعني قالوا النتيجه بقى التي وصلوا اليها باختصار شديد بناء على هذا التفكير التغير والتحول قالوا ان الغضب تغير وتحول والفرح تغير وتحول يعني كان لا يفرح ثم فرح وكان لا يغضب ثم غضب فهذا تغير وتحول وكان لا يأتي ولا يجيء ثم جاء واتى وكان لا يضحك ثم ضحك وكان لا يتكلم ثم يتكلم هذا تغير قالوا ذلك والله لا يتغير ولا يتحول ولا يزول يبقى إذن النتيجة هي من الكلام ده؟ ما هي النتيجة؟ قالوا الله لا يغضب ولا يفرح ولا يأتي ولا يجيء ولا ينزل فأنكروا صفات الأحواج بناء على تلك القاعدة المتهافتة التي قالوها كلام مين؟ هذا كلام المعتزلة والأشاعر والجهمية من قبل آل السنة قالوا الله عز وجل أثبت لنفسه أنه كل يوم هو في شان سورة الرحمن والشان في اللغه جمع شؤون وهو في اللغه بمعنى الحال والامر يعني كما قال مجاهد كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا وتغير الاحوال هذا كلام مجاهد الذي مضى وتغير الأحوال والشؤون بالنسبة لله تعالى وتعددها لا يقتضي مشابهة الخلائق لماذا؟ الخلائق التغير عند الخلائق متولد من فعل تقول فعل كتب فهو كاتب ضرب فهو ضرب متولد من فعل لكن عند الله عز وجل الفعل يأتي من الصفة فالله موصوف بأنه يضحك أزلا يعني موصوف أزلا بأنه يضحك موصوف أزلا بأنه, بأنه يغضب ولكن يضحك عندما يأتي مقتضى الضحك ويغضب عندما يسخط على عبادي ويأتي مقتضى السخط إذن هذه الصفات اللي هي الاتيان والمجيء والكلام والضحك والفرح والغضب والسخط كل هذه صفات أزلية متعلقة بالله أزلا إنما تجددت في الظهور يعني ماذا يعني يظهرها الله حيث شاء هو متكلم في الأزل ويتكلم, ويتكلم حيث شاء متكلم في الأزل ويتكلم حيث شاء ويضحك في الأزل ويضحك حيث شاء ويفرح في الأزل ويفرح حيث شاء إذن هذه أفعال يفعلها الله يظهرها الله ويفعلها بنفسه في نفسه لا يفعلها فيه غيره إنما هو الذي يفعلها فهي ليست متولده تولد الحوادث المفتقره إلى غيرها في المخلوق وإنما هي صفات أزلية قائمة بالله موجودة فيه موجودة فيه هم بيقولوا ما كانتش موجودة ثم وجدت لا هي موجودة أزل هم يقولوا إيه لم تكن موجودة إذن هذا نص ثم صارت إذن هذا كمان وكيف يكون الرب منتقلا من النقص إلى الكمال ده كلامهم هذا كلام باطل لأن القاعدة الأولى باطلة لأننا نقول إن هذا الفعل الأحاد الظاهر قديم في نوعه يعني هذا الضحك الله يضحك من رجلين يقتل أحدهم الآخر ويدخلان الجنة هذا الضحك ظهر عند هذا الفعل والضحق أصلا صفة أزلية لله لم تكن ناقصة عنده فهي كاملة عنده ولكنه أظهر في هذا الوقت هذا هو الذي لم يستطع أن يفهمه المتكلمة والله ليس بحاجة إلى غيره ليتكمل به والامر الآخر إذا قلت إن الله قائم بنفسه فلا بد أن يفعل ما يشاء يتكلم ويأتي ويجيء وإلا كان لو كان غير قائم بنفسه لكان في حاجة إلى غيره ليتكلم عنه وفي حاجة إلى غيره ليغفر عنه وفي حاجة إلى غيره ليخلق عنه وفي حاجة إلى غيره ليرزق عنه لأن هذه كلها أفعال هم يردونها إلى الإرادة وسنبين ذلك بما بعد لكن نقول القائم بنفسه القائم بنفسه لابد أن يفعل ما يشاء ولذلك لما الفضيل بن عياد واحد قال له أنا لا أؤمن برب يستوي على العرش قال وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء في وسط هذا الكلام يبقى أهلا بنثبت الكمال لله عز وجل قالوا إيه قالوا يأتي ويجيء قالوا القمر يأتي ويجيء فالذي يتحول ويتغير ويزول لا يجوز أن ينسب إلى الله فوصفوا صفات الأحوال اللي يبضحك والغضب والسخط بأنها تتغير والتغير عندهم بمعنى تزول وهذا كلام باطل فليس نفي الزوال عن الله مقتضيا لنفي الأحوال أو لنفي الصفات لأن نفي الزوال لما تقول الله لا يزول ليس بمعناه أنه لا يتغير وإنما معناه معنى لا يزول يعني لا يموت لا يزول يعني لا يفنى ولا يبيد ليس معناه لا يتغير فهو يقولك إيه أنت تقول الله يضحك الله يغضب الله يفرح الله هو يقول لك الله لا يزول فانت تقول له كلمة لا يزول لا يجوز اطلاقها بمعنى التغير لا يجوز اطلاقها بمعنى التغير وإنما كلمة لا يزول يعني لا يفنى ولكن الله عز وجل لا يفنى أما أنه يحيي ويميت ويفرح فهو على كل شيء قدير ولا نتكيف ولا نتوهم في ذلك كيفا من عقولنا ولا نمثله بشيء محسوس إنما نؤمن بما جاءت به الآيات والآثار بغير تعطيل ولا تفسير على طريقة الجهمية ولا تأويل ولا تحريف على طريقة الاشاعره هذا هو الأصل وسنبين تناقض الأشعارة فيه في هذه المسائل بعد ذلك ولكن هذا هو الأصل الذي بنوا عليه انكار صفات الأحوال التي هي صفات الشأن التي هي الفرح والمجيء والاتيان والترزيق والإحياء والإماتة والعفو والرحمة والإجابة وغير ذلك التي هي متعلقة بشأن الله عز وجل وقد قال عن نفسه كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين وصلهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته